بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا ب ك م و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة عايز يبقى عندك ف... على وجهك على طول ب س م ة أ م ل أ ر ج و ك متبقاش ا من الشخصيات ا ل م ت س ر ع ة الشخصيات ا ل م ت س ر ع ة دي الي ل بتحكم ب س ر ع ة أ و الي ل ياخد قرار يا عم إ ف ه م ا ل أ و ل طب ا س أ ل طب انا النهارده يعني بساعد كل واحد متسرع لو سمحت اسمع ق ص ة ا ل ن ه ا ر د ة علشان متبقاش ا متسرع علشان يبقى فعلا فيه بسمه امل ح ق ي ق ي ة ل أ ن المتسرعين دول بيخسروا كتير جدا بيقلك و كان فيه مصنع مدير المصنع دوا كان متسرع ل ل أ س ف وكان بيحب الضبط و ر ب ب ط و ي ا ق ر ا ر ا ت جريئه و ق و ي ة بس ل ل أ س ف أ ح ي ا ن ا متسرع ة م ر ة كان ماشي في المصنع فلقى شاب ك د ه واقف سند على ا ل ح ي ط ة وما بيشتغلش العمال قاعدين بيشتغلوا ودوا واقف ما بيشتغلش والموظفين قاعدين على المكاتب بيشتغل ودا ا و و واقف ما بيشتغلش فشافوا ك د ه ومع جمود شكل الشاب فمش ي س أ ل بقى أ م سايبه ماشي نزل تاني يوم لقى نفس الشاب واقف راكن على ا ل ح ي ط ة بنفس الطريقه مش ي س أ ل ه انت بتعمل ايه قام رايحله على طول وقام ق ي ل له والشاب كان هادي كدا فقام رايحله وقاله انت ب ت ق ب ط كام فالشاب يعني معجبوش السؤال يعني وبعدين سكت كدا وقاله انا بقبض تقريبا الف جنيه في الشعب اما المدير عامل ايه ق م فتح محفظته وقام طلع الف جنيه وقام ق ي ل له تفضل ادي الالف جنيه برا المكان د ه واما علي صوته عشان كل الناس الي ل في المصنع يسمعوا المكان د ه عشان الي ل عايزين يشتغلوا لكن أ ل ا ق ي ك م ب ا ر ح واقف حط كتفك على الحيط والاقيك ا ل ن ه ا ر د ة قاعد حط كتفك على الحيط ومبتشتغلش ا تفضل أ د ي ك خد مرتب الشهر بره مش عايزك الولد بص في الفلوس وابتسم وحط الفلوس وجيبه وطلع جري على بره موقفش ا ث ا ن ي ة الناس الي ل في ا ل م ص د ع بصت لبعضها وضحكت المدير بدا يكتشف ان فيه ح ا ج ة مش ط ب ي ع ي ة اما اقرب كدا من واحد من الناس الموظفين الي ل ق ا د ع ل ى ا ل م ك ت ب قاله ل هو الولد الي ل انا طردته دا بيشتغل عندنا ايه قاله ل لا يا فندم مش, مش, مش بيشتغل عندنا دا الولد الي ل بيجيبلنا البيتزا من محل البيتزا ت ي ك ا و ي كل يوم <تصفيق> وانت ح ض ا ك دفعتله الف جنيه و ه و بيجي كل يوم يسلملنا البيتزا وعلى ما نلمله الفلوس يقف جنب الحيطه لغايه ما نديله الفلوس ا ص ل ت الناس ا ل م ت س ر ع ة الي ل ما بتفكرش الي ل علطول ى ياخد قرار من غير ما ي س أ ل انا ع ج ب ا ن ي ق و ي ايه في ا ل ق ر آ ن سيدنا سليمان بيقول ايه قال ما ليا لا أ ر ى الهدهد أ م كان من الغائبين لانه ممكن يقول ما ليا لا أ ر ى الهدهد هيوقع ع ق و ب ة عليه فيقول ا ل ع ق و ب ة كذا كذا كذا وبعدين يقوم قايلين له لا يا سيدنا سليمان الهدهد واقف هناكه فيبقى شكله فقام ق ي ل ايه ما ليا لا أ ر ى الهدهد ولا هو غايب و أ ن ا مش واخد بال أ م ه و من الغائبين شوفوا ا ل ل ف ت ة ا ل ق ر آ ن ي ة ل ل إ د ا ر ة ا ل ص ح ي ح ة ما تتسرعوا يا ستات ما تتسرعيش وتقومي ضرب ابنك قبل ما تفهمي كويس هو عمل ك د ه ليه يا, يا،, يا ناس ياللي بتشتغل و م ا ت ت س ر ع ش وتضرب أ و تتخانق مع الي ل بيشتغل عندك أ و ت ق س م فلوس من غير ما تفهم ا ل أ و ل تقف وتفهم و ت س أ ل وبعد ك د ه تاخد القرار وبعدين ه ي فرقت إ ي ه ما انت هتاخد القرار ح ت ا خ د القرار بس افهم افهم بسمة أمل بتقول يا متسرعين ش و ي ة هدوء و ش و ي ة تفكير شكرا والسلام عليكم